أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام مين أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتن أحسب الناس أي يتركون أي يقولون آمنا أي يقولون آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلَيَعْلَمَنَ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَ الْكَافِرِينَ أم حسب الذين يعملون السيئات أي يسبقونا ساء ما يحقون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لا آت فإن أجل الله لا آت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزيهم أحسن الذي كانوا يعملون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 ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أودى فإذا أودى في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولا إنجاء نصر من ربك لا لا يقولن إن كنا معكم أ الله بأعلم بما في صدور العالمين.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 وَإِن تُكذِّبُ فَقَد كذَّبَ أُمَمٌ مِن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرُّسُولِ إلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ أَو لَمْ يَرَن كَيْفَ يُبْدِي اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُ كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقُ ثم الله ينشئ نشأة الآخرة ثم الله ينشئ نشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُرجَعُونَ وَمَا آمَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ والذين كفعوا بآيات الله ولطائهُنَّ إِكْهُلَائِكَ أولئك يَأْسُونَ رَوَاحَمَتِي وَأُلَائِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أنجاه الله، فأنجاه الله من النار. إن في ذلك لا لقوم يؤمنون. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثاناً ما بينكم ما بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم. عَذِبٌ بعض وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي انه هو العزيز الحكيم ووهبنا لهم إسحاق ويعقوب وجعلنا وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب واتيناه اجره في الدنيا واتيناه اجرا في الدنيا وانه في الاخره لمن الصالحين ولوط إذ قال لقومه إنكم لا تأتون الفاحشة ما سبقتم بها ما سبقتم بها من أحد من العالمين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 إلا امرأته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا نوقا سيئ بهم سيئا أبيهم وظاق بهم ذرعاً وقالوا لا تخف ولا تحزن وقالوا لا تخف ولا تحزن إن منجوك وأهلك إن مرأتك كانت من الغابرين إن منزلون على أهل هذه القرية إن مزيلون على أهل هذه قَوْمِهِ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ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 ولا تعثوا في الأرض مفسدين، فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين، وعادوا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم، وعادوا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل. فصدّهم على السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاؤهم موسى بالبينات فاستكبروا فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلن أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذت الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون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 أُتِلُ ما أُوحِيَ إلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةِ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَدِيكُرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ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 وكذلك انزلنا اليك الكتاب فالذين اتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هاؤلاء من يؤمن به وما يجحد باياتنا الا الكافرون وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّ بِيَمِينِكَ وَلَا تَخُطُّ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ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 ويستعجلونك بالعذاب ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولياتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم وإن جهنم لمحيقة بالكافرين.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 كل نفس ذائقة الموت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 فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إلَى الْبَرِّ إذَا هُمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا أتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ